فالنتاين هذا مع الأسف يعني هذا يدلك على أن هذا العيد له أصل ديني هو قسيس طيب ورأى مع الأسف تبعد الناس والبغضاء بينه وراد أن يخترع هذا لل... اليوم لكي يعني تتآلف القلوب وينشر المحبة بين الناس واجعل هذا جزء يعني من الدين حيث يتعبدون به طيب الأمر الثاني تطورها يعني وهذه إشكالها الأخرى كبيرة تطور الامر إلى حد أنه صار يوما لنشر الإباحية والعلاقات الجنسية المحرمة بحيث تشعر النساء يعني ممن يعظمنا هذا اليوم على الشديد أن هذا يعني يوم الحب ولا يجوز للمرأة أن تمتنع ممن يريدها ويجب يعني نشر الفرح والسرور بين الناس ولو ببذل المرأة عرضها وليل بالله لمن لا يحلوا لها ولذا كان أعجب يا أخي من أخواتنا المسلمات كيف تحتفل بعيد الحب وهذا من معانيه بل من أكبر لوازم مع الأسف الشديد ليست القضية أنه والله يوم فعلاً لإدخال السرور على الناس أو هو طبعاً تخصيصه من حيث الأصل لا معنى له في الشر لكن أيضاً هذا المعنى السيء الذي يراد من ورائه نشر الفحش بين الناس وتكريس الانفلات الأخلاقي الذي تعج به البلاد الغربية ولهذا أرى أن الاحتفال بهذا اليوم من قبل المسلمين والمسلمات هو نقص في الدين ونقص في العقل ولو عرفوا فعلا ما يترتب عليه من لواز باطلة لما احتفلوا به ولنبذوه ونحن ندعو الناس فعلا إلى المحبة والمودة بل هذا واجب شرعي إنما المؤمنون إخوة الحمد لله وكما قال وألف بين قلوبهم لأن فقد ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذن الألفة والمحبة بين المسلمين هذا واجب شرعي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فهذا واجب لكن لا يكون بطريقه مبتدعا نقلد فيها غير المسلمين والنبي عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم فهو فهو منهم